أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمُ النَّاسِ في الأرض وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُنْشِئُ السَّمَاءَ فَتَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَن سَكَنَهُم نَاسِكُونَ فَلَا يُنَاجِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ عَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوا كَفَقَ رَبُّكَ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَأْمُرُونَ اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به عنه وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكروا يَكَادُونَ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَسْمَعُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ أَمْ نَعِدُهُمُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِسَاءٍ الْمُصِيرُ